القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير. اللهم بك, بك. أصبح أصبحنا. تقدم. اليوم السبت طبعا معنا الفقرة الأسبوعية عبد الله. المستشار تاتي بالتعاون مع مركز التنمية الأسرية بالأحساء. وسنسعد يكون معنا بعد لحظات الأساد يوسف بن محمد الرويشد رئيس قسم التدريب في معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب. وهو مستشار ومدرب معتمد في مجال تطوير الذات. معنا الآن سيد يوسف. السلام يا كلت سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك بالخيرات وصباحكم إن شاء الله صباح الأخوة المستمعين والمستمعات. الاستشارات في في الحياة الزوجية فكيف؟ بداية في هذه الزاوية كيف ينشأ الحب بين الزوجين بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن أبدأ أول حاجة أحب أشكركم على هذه الابتباطة وأني أقوم على هذا البرنامج الناجح وهذا الطاقم المتميز وأتمنى إن شاء الله تقديم شيء يرتقي لذوقكم وذوق الأخوات المسلمين أما بالنسبة لكيف ينشأ الحب بين الزوجين أنا حب دائما أسأل سؤال لإخواني وأخوات المستمعين والمستمعات هل الحب من أول نظرة يعتبر حب؟ وهذا يذكرنا بحديث المغيرة بن شعبه رضي الله تعالى عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحراء يؤدم بينكما ومما لا شك فيه أن البصر من أعظم المنافذ إلى القلب كما هو معلوم لذلك أمرنا بغض البصر وأثر عدم غض البصر على كثير من الشار في هذا اليوم من أو كثير من أبناء الأمة غريب وأنتم ترونه لذلك الحب من أول نظرة حب ناقص لأنه ماذا؟ يعتمد على العاطفة دون تحكيم العقل وأنتم ترون فتيات كثيرة أو إخوة أو يعني بعض الإخوة يقعون في مشكلة أنهم يحب يعني يقلبون جانب العاطفة فقط دون تحكيم العقل إذن السؤال عن كيف ينشأ هذا الحب الحقيقي المتكامل والذي يكون فيه البذل ويكون فيه التغفية هناك هرم جميل يسمى هرم ماسلو لعالم أمريكي اسمه ماسلو وهذا الهرم له عدة استخدامات وحرم أساسا إداري يستخدم في إدارة تطوير الموارد البشرية أما استخدامه في نشأة الحب بين الزوجين فيكون في كالتالي يقولون لا ينشأ الحب هكذا مباشرة وإنما لابد أن يسبق الحب أشياء كثيرة لذا يقولون أول أشياء لابد أن يقدمها الزوج لزوجته هو أو هي الحاجات الأبوية أو ما تسمى بالحاجات الفسولوجية الجسم يحتاج إلى طعام ويحتاج إلى شراب ويحتاج إلى هواء لذلك يقولون دائما إذا هذا الزوج قصر على زوجته من ناحية الغذاء وقصر على زوجته من ناحية الشراب وقصر على زوجته حتى من ناحية الهواء وتخريجها وإخراج يعني إخراج هذه المرأة وبمعنى صحت المشي معها والطلوع معها راح يكون هناك في أثر في الحياة الزوجية وأثر في الحب ذاته. الهرم الثاني وهو الأمان ولو أن الزوج في هذه الحالة ما أعطى هذه الزوجة الأمان التي فقدتها الآن من أبوها أن خرجت إلى ولي آخر وزوجها وكان هذا الزوج لا حول ولا قوة إلا بالله نازع لهذا الأمان كمثل ما يفعل كثير من الناس عندما لا حول ولا قوة إلا بالله يعني يضرب زوجته أو أن يشعرها بعدم الأمان يقولون إذا وفر الزوج الحاجات العضوية ثم أيضا وفر الأمان لهذه الزوجة وبدأ تشعر بالعمال يبدأ الحب الآن وهو الهرم الثالث بالنشأة وهذا ما يسمى بالحب والانتماء لاحظوا مع إخواني أخواتي أيضا المستمعين السمعات أنه إذا نحن وفرنا لزوجاتنا الحاجات الفسيولوجية والحاجات العضوية ثم وفرنا الأمان يبدأ الحب ينشأ سبحان الله ويخرج يسبع ذلك شيء جميل وهو أنه إذا حب الإنسان إنسان آخر أو إذا حبت الزوجة زوجها تبدأ الآن تقدر هذا الزوج تقدره في ماذا في مصاريفه تقدره أيضا فيما يعني يبدأ, يبدأ جانب التقدير الجميل الذي نسميه الآن التقدير الزوج ها... ذلك... عفوا أستاذ أحب. يوسف هل هذا التوفير يكون فقط من جانب الزوج which أو أنه أيضا هو يعني, يعني بينهما. بالعكس ويكون بين الطرفين حتى احنا نستطيع النقل هذه الحاجة. يعني نستطيع يعني أن, أن نقول نستطيع. على الزوجة أن توفر الأمان أيضا لزوجها. نعم نعم نعم, نعم. هي متباينة لكن إحنا دائما نتكلم عن الزوج حتى أن كما هو معروف أن الزوج يعني هو في الغالب يعني في الغالب هو الذي يعني تكون عنده أكثر هذه الأمور. مثل الزوج هو الذي يبذل هو عنده القوامة هو الذي يدفع هو الذي تجب عليه الناس. أيضاً في مثل هذه الأمور. آخر هرم عليه السلام رحمةً. نعم. آخر هرم وهو تحقيق الذات. عندما يعني يعني المرأة تحب هذا الزوج ثم بعد ذلك تبدأ تشعر هذه المرأة بالذات. لذلك شفنا سمع كثير من الزوجات لا تحب الجنس إن في بيتها. وعكس يعني عكسهم أن هناك أيضا زوجات لا تحب الجلوس في بيت لماذا لأن بعض الزوجات يعني بدأ تشعر بتحقيق ذاتها. <تصفيق> فعندما يتحقق الذات مثل ما قلنا يعني تبدأ, أو يب تبدأ هذه العلاقة الزوجية في كمال الحرم وهذا ما نسميه بالهرم الكامل من الأشياء الجميلة أيضا هذا الهرم يستخدم في أشياء كثيرة يا أخو والله وناس كثيرين لا يعرفون هذا الهرم وجماله أيضا حتى مع معدرة لو خرجت شو بعيد السلام برحمان لكن حتى مع الخادمة عندما تأتي لينا خادمة هذه الخادمة إذا ردنا أن هذه الخادمة تبقى يجب أن نوفر لها أيضا هذا الهرم بمعنى أننا لو جاءت الخادمة ولا أعطيناها حاجات الفسولوجية وحاجات العبوية ما سيحدث أو ماذا سيحدث بعض بعضنا حول ولا قوة إلا بالله الناس يأتي ويعطي الخادمة أرد الأكل وأرض الطعام ويعطيها بقايا الطعام ثم بعد ذلك أيضا ما يعطيها الأمان بمعنى أنه في بعض الأحيان يسال يسأل يبدأ ويعني يؤخر رواتبها وأن يسأل أشياء يشعرها بعدم الأمان لو أنه وفر لها حاجات رسولوجية ثم أيضا أعطاها الأمان بأنه قال اسمعي يا فلانا أو جعل زوجة تقول اسمعي يا فلانا سوف أضيكرات بخوصة وضعي في بالك أنك إن شاء الله يعني في أمان سوف يخرج شيء غريب أن هذه الخادمة ستحب أيضاً ماذا؟ ستحب أهل البيت أو أهل هذا البيت ثم بعد ذلك سترتقي إلى تقدير هؤلاء الناس أو هذا البيت بمعنى أنها يمكن قد تقول لرب رب الأسرة هذا المال الآن أو آخر رواتب لي لأنها بدأت تقدر بل تصل إلى مرحلة تحقيق الذات وهو الذي معانين في اليومين مساكين وحاس كثيرين يعانون من الخادمات وذهاب الخادمات لذلك تحقيق الذات معناه أن هذه الغادل تقول ماذا تقول أو تشعر بأنها يعني في مكان آمن وتشعر أنها بدأت تشعر بذاتها باحترامها فتبقى أنا أحد الإخوة يقول لي عندنا خادم لها تقريبا 25 وعشرين سنة فأشتغربت. يوم سألت لاحظت أن هرم سوبيلات واستدراجاته كان متطبق على هذه الخاطئة إذن هو يعني ما ذكرته في تدرج هذا الهرم نستطيع أن نطبقه على علاقاتنا بشكل عام وتعاملنا مع الناس وتختلف طبعا نوعية العلاقة وطريقة وأيضا الحب المقصود ما بين زوجين أو صديقين أو أخوين أو حتى بغير بدون قرابة حتى اوكي <تصفيق> سلام الرحمن كذا بل يعني لو احنا وسعنا اكثر حتى الذئاب البشريه تستخدم هذا الهرب <تصفيق> حتى لو قلنا لا حول ولا فت تحفظ والتحرس والإنصيارات صار يستخدمون مثل هذا الحرم لكن ما نريد أن نفتح أبواب له هو مفتوح معه لكن الناس ما تقدره. نعم طيب استاذ يوسف نقطة أخرى أيضا التعامل أو مثل ما يقال يقولون لغة الإشارة أو لغة العيون وما إلى ذلك فاستعان بهذه اللغات المختلفة أيضا لتنشئة مثل هذه العلاقة والحب بين الزوجين. ياخي يا أنا قبل أن أنت تتكلم عن مثل هذه هل نعرف لغات الحب نحن بين الزوجين؟ هذا سؤال جميل ويجب أن نحرص عليه. هناك أيضا كتاب جميل اللي هو للعالم أو الدكتور جاري تشامبان اسمه. معلش ليش أنا أذكر أسامي غربية لأن هذا الكتاب جميل أيضا. توقفت عندها أقل يعني كثيراً لأن أبانا لغات جميلة في الحب إحنا صراحة نعطيها بغض النظر عن لغة العينين أو لغة حتى نقول الباي لانجويش كاملة لو تكلمنا عنها بشكل عام أنا أقول هناك لغات جميلة ينبغي على كل زوجينهم يحصل يعني يحصلون عليها هذه اللغات يعني وضح عنها خمس لغات. وذكرها على النحو التالي واحد أو الأولى الكلمات الحلوة الإيجابية المشجعة وهذه تعتبر يعني طريقة للتعبير عن التقدير ويعني استعد استعمل بإبرات بسيطة وصريحة وعلى هذه كلمات يعني قليل قليل جدا من استخدامها أما بالنسبة للغة الثانية هي تكريس الوقت الكافي للطرف الآخر يعني بصراحة أنا أقول دائما الطرف الآخر يحتاج أن نتخصص له وقت كافي يعني لتقضيه معه في شأن مشترك يعني يعبر أيضا عن تمتعكم يعني بالصحبة وعلاقتكم بل أيضا قد يكون ذلك الوقت في يعني خاصة إذا كان هناك مثلا بعض الزوجات جاهلات لأن الزوج لا أو العكس يكون بعض الأزواج جهال فتعلم الزوج ويكون هذا الوقت اللي نسميه إحنا الوقت الكافي لتكريس العلاقة وتطويرها أيضا من اللغات أو اللغة الثالثة هي لغة الهدايا اللي إحنا نستقدها بصراحة. يعني قليل من الشوقاء يقول ماذا يعني ماذا تفعل هذيل هذا يفعل الأمور غريبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قال تهاد الهدايا لها أسر يا أخوة غريب يعني أنا يكفي بس يعني نحسد هذه الهدايا على أنها نقاط ونفكر فيها على أنها نقاط يخرج من عندنا شيء اسم أنا بأتكلف في الهدايا وسأجرع أموال الزوجة لا تحسب قيمة الهدية قدر ما تحسب كم مرة أهديتها فلو جيت في المرة الأولى وأهديتها مثلا وردة وفي المرة الأخرى أهديتها طقم فإنها تحسب هذه النقطة وتلك نقطة زمي. أما بالنسبة للغة الحب الرابعة وهي الأعمال والمشاركة والتي ينبغي على الزوج أن يشارك ينبغي أيضا على الزوج انها تشارك الزوج يقول يعني بعضهم كيف الزوجة تشارك الزوج الزوج قد يكون صاحب عمل معين يحتاج إلى مثلا شغلات إدارية أو شغلات كتاب بالكمبيوتر أو أيًا كانت فالزوجة تحاول أن تشارك أما الزوج فإنه يعني ليس هناك عيب أن الزوج يأتي ويساعد هذه الزوجة في المطبخ أو يساعد هذه الزوجة أيضا في أشياء هي تهتم فيها حتى أي يكون هناك تقارب وتجميع بين هذين الطرفين أما اللغة الأخيرة والخامسة وهناك أيضا أشياء كثيرة وهي ما تسمى باللمسات رطيفة وهذه صراحة يعني هي تعتمد على التلامس الجسدي وهو وسيلة فحالة جدا للتعبير عن الحب الزوجي في بالأيدي مثلا والتقدير والعناق وغيرها كلها تعتبر طرق للتعبير عن الحب العاطفي بين الزوجين وهي توطد اللمسة أيضا الجسدية يعني ويمكن أيضا أنها ترسل رسالة تفيد بأشياء كثيرة وبعض الناس سبحان الله يعني ما يفكر فيها هناك مقولة جميلة سيكولوجية تقول في داخل كل زوجة خزان عاطفي جاهز لأن يملأ بالمحبة فعندما تشعر الزوجة بأنها محبوبة حقا ينمو سبحان الله نموا سليما ولكن إذا ظل هذا الخزان فارقا ما لا يحدث يقول تسي الزوجة تصرف وتكثير أيضا من السلوك السيء أو السلوك نقول غير السوي وهذا يدفع إلى صراق خزان المحبة هذا الخزان سبحان الله ما يسمى الآن بالفراط العاطفي الذي يحدث فينا استاذ يوسف يعني أنت مستشار ومدرب معتمد في في هذا المجال تطوير الذات والتنمية البشرية يعني ربما يتهم يعني أنت ما قلته وسرطته جميل وجاء بفقرات واضحة ودقيقة لكن بعض الناس ربما يقول بأن هذا الطرح ربما يكون مثاليا وبعيد عن الواقعية فما ردكم أنتم يعني أصحاب هذه تخصص هذا التخصص في التنمية البشرية بشكل عام الله يبارك يا أخي أنا أقول قاعدة دائما شوف يا أخي من يقول أن هذا الأمر مثالي هو إنسان لا يخلو من أمره نحن دائما في برامج تطبيل الذات لابد أن نعرف حاجة مهمة نقول كل ما نتعلمه هو معرفة معي السلامة الرحمن؟ معك نعم إذن كل ما نتعلمه هو معارف هذه المعارف بعد فترة تصل بنا إلى أنها تكون مهارات وهذا في التدريب تلاحظ معي مم. هذه المهارات لو أن الإنسان اكتسبها ثم ما جاء يعني ما طبقها كسلوك جاء وبدأ يطبقها كسلوك فإنها في هذه الحس تكون مثاليات وستكون صعبة أما لو أن الإنسان أخذ هذه المعارف ثم حولها أو بمعنى أفحفة اللي تحولت إلى معارات اكتسرها ثم طبقها كسلوك لأحد ما طبقها كسلوك أن أقول في هذه الحالة راح تكون هذه الموطبعية وليست مثاليات وهذا الذي يعني سبحان الله يجعلنا أو يجعل الكسالة اسمحوا يا سبحان الله إخواني وإخواتي أيضا الذين لا يريدون أن يطبقون الأشياء الجميلة في الحب والأشياء لا يستطور الزار لا علاقات الزوجية هم وناس دائما يدعون أن كل إنسان يتكلم عن هذه أو يتكلم عن مشاذي والله يا أخي أنها أشياء بسيطة يصطنع الناس ما يفعلها لكن هل تطبق هكذا سلوك هذه اللي عليها ألف خط ينبغي أن نحن حاصلها على طلعيه؟ وستنعكس على واقع كذلك إذا بدأ في تطبيقها. إحنا شاكرين لك الكم الكبير من هذه المعلومات والخزان الذي تحدثت عنه وقد ملأته. ملأتها بالمعلومات وبالمهارات نشكر لك الأستاذ يوسف أبو محمد الرويشد رئيس قسم التدريب في معهد التدريب وتنمية الأسرية العالي شكرا جزيلا لك وأنا أشكركم سيد الرحمن وصراحةً يعني أهنئكم مرة ثانية على برنامجكم الناجح وأتمنى إن شاء الله أن يقدم لكم شيء الله يوفقه في الله, الله, الله يبارك فيك سادري اللهم بك أصبح أصبحنا. طبعا هذه الفقرة مستمعينا دائما من نقدمها لكم بالتعاون مع مركز التنمية الأسرية في الأحساء.